بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى nara حاميه تسقى ليس لهم طعام الا من ضري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 وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَايَهُمْ ظُرُونَ إلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلَى السَّمَايِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ